الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات وَتَفَذكَرونَ بِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَضِ رَبّنَ مَا خلَقُ تَ آذ بَطلًَا شُ ببحَانكَ فَتِنَا عَذاابًا النَّ وَيكَكَت التَونَ بِي خلقِ السواتِ وَالْأَّ رَبّنا مَا خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. في خلَقُ تَ